عن إمام من أئمة الهدى ومصباح من مصابيح الدجاء حديثنا عن ذي النورين وصاحب الهجرتين عن أحد العشرة وثالث الثلاثة إنه أمير المؤمنين أبو عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان رضي الله عنه في الجاهلية شريفاً من أشراف قريش وغنياً من أغنيائهم ما سجد لصنى من قط ويخبر عن نفسه رضي الله عنه فيقول ما شربت خمراً في جاهلية ولا إسلام ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام كان محببا إلى قريش حتى بلغ أن يقول قائلهم وصار مثلا أحبك الرحمن حب قريش لعثمان كان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام عرض عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه الإسلام فأسلم. وماتلكأ ولا تلأثم من فضائله رضي الله عنه وفضائله كثيرة جدا وإنما أذكر شيئا منها يقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تأمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم وكان مطلعا قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفاضل بينهم لفضله ونبله وكرمه وإحسانه وشرفه ومكانته زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته رقية ثم لما ماتت رقية زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم. سئل المهلم بن أبي صفرة لما قيل لعثمان ذو النورين قال لأنى لا نعلم أن أحدا ألقى سطرا على بنتين بي غيره رضي الله عنه وأرضاه ولما كان يوم الحديبية أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون العمرة وما كانوا يريدون قتال قريش فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان سفيراً إلى قريش قال ابن عمر ولو كان أحد أعز بطن مكة من عثمان لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عثمان احتبس في مكة أياما فأشيع أنه قتل فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لا نبرح حتى نناجز القوم وبايع أصحابه على الموت فكانت تلك بيعة الرضوان التي يقول الله جل وعلا فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ولما لم يكن عثمان حاضرا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى، وقال هذه يد عثمان، وضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم يده الأخرى، وقال هذه لعثمان. بايع عن عثمان، رضي الله عن عثمان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من فضائله رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا في بيته مطجعا، وقد أبدا عن فخذيه أو ساقه. فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو على تلك الحالة. فتحدث أبو بكر، ثم استأذن عمر. فأذن له وهو على تلك الحالة فتحدث عمر ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى عليه ثيابه ثم أذن له فلما خرجوا قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله استأذن أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم استأذن عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم استأذن عثمان فجلست وسويت عليك ثيابك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة كان رضي الله عنهم كثير الإنفاق في سبيل الله وقد جاء في ذلك شيء كثير إلا أني أذكر لكم حادثة واحدة من ذلك فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على الإنفاق تجهيز جيش العسرة وكانت الواقعة كاسمها يوم العسرة إذ كان القتال سيكون مع أعظم دولة يومئذ كان سيكون مع الروم فحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الإنفاق فجاء عثمان رضي الله عنه بألف دينار ذهبي ووضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم أقول قولي هذا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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأما استخلاف عثمان رضي الله عنه فقد كانت له قصة روى البخاري في صحيحه عن نيمون بن مهران فذكر قصة وفاة عمر ثم لما كان عمر في الوفاة قيل له يا أمير المؤمنين استخلف فقال رضي الله عنه ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضٍ فسما عليا وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ثم لما مات عمر اجتمع هؤلاء الستة فتشاوروا فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن إني يعني بقي عثمان وعلي وعبد الرحمن يختار من بينهم الخليفة فقال عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف لست بالذي أنافسكم في هذا الأمر ولكنكم إن شئتم اخترت لكم من بينكم فجعلوا ذلك الأمر إليه فما للناس على عبد الرحمن بن عوف يقول مسور بن خرما فما رأيت أحداً ما لا إلى أولئك الرهض ولا وطئ عقبه إنما كانوا يتبعون عبد الرحمن بن عوف يشاويونه في ذلك الأمر ومضى على ذلك لياليا عديدة يقول المصور رضي الله عنه فطرقني عبد الرحمن ليلا فما زال يطرق الباب حتى استيقظت، فقال لي أكنت نائما فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم يعني بذلك الهم الذي ألقي على عاتقه ليختار خليفة المسلمين فقال للنسور، ادعوا لي الزبير وسعدا فدعاهما له فشاورهما ثم قال له ادعوا لي عليا فدعاه فما زال يناجيه حتى بهار الليل ثم قال له أدع لي عثمان فدعاه فما فرق بينهما إلا المؤذن لصلاة الصبح فلما صلى الناس الصبح وقف عبد الرحمن النعوف ودعا من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن بن عوف وقال أما بعد يا علي فإني قد نظرت في أمر الناس شاور المهاجرين والأنصار حتى قيل إنه شاور النساء والصبيان قال إني قد نظرت في أمر الناس فلم أراهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا إرفع يدك يا عثمان فقال له أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده فبايعه عبد الرحمن وبايعه علي بن أبي طالب وبايعه المهاجرون والأنصار ثم بايعه سائر المسلمين. ثم لما تولى رضي الله عنه الخلافة فتح الله عز وجل على المسلمين وجعل بينهم خيرا كثيرا ونشر بينهم المودة والولفة والرحمة فهذا هو الحسن البصري يقول لقد شهدت نادي عثمان يقول يا أيها الناس أغدوا على أرزاقكم فيغدون فيأخذونها وافرة ويقول يا أيها الناس أغدوا على أعطياتكم فيغدون فيأخذونها وافرة قال والله لقد سمعته ذنايا يقول يا أيها الناس أغدوا على كسواتكم أغدوا على السمن والعسل قال الحسن فالارزاق وافرة والاعطيات وافية والعدو من فيه وذات البين حسن والخير كثير وما مؤمن يبغض مؤمنا إلا يوده وينصره ويألفه هكذا كان الناس في زمن عثمان ولكن ذلك لم يرضي المنافقين ولم يرضي الخوارج المارقين حتى خرجوا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه فصح فيه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت شهيدا فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما أحدا هو وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم أحد فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان يعني بالشهيدين عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان, عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وقال عليه الصلاة والسلام عثمان في الجنة واستفتح يوما على النبي صلى الله عليه وسلم فقال للبواب أدخله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه اللهم فكما ستدخل عثمان الجنة فأدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة مع نبيك عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك. وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين